قرية التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كما زين له سوء عمله والتبع أهوائهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنها من ما إن غير آسنه وأنهار من اللبن وأنهار من اللبن اللّم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر اللّذة للشّاربين وأنهار من عسل مصفّى ولهم فيها من كل الثمرات ومبفرة من ربهم.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 أولئك الذين قبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاء أتهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة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 فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض الَّذي يُخرِج الله أبغانهم ولو نشأ لأريناكهم فلا عرفته بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا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 فلا تَهِنُوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وَتَتَّقُوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم